الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تبنان لا اكملان على خير خلق الله يا جمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على سبيله ونهجه لا يمجين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة الأطعمة جمع طعام واختلف الغلماء رحمه الله في حقيقة الطعام شرعا على وجهه الوجه الأول أن الطعام ما يؤكل ويشرب والوجه الثاني أن الطعام ما يؤكل مطلقا فائدة هذا الخلاف هل يدخل الماء في المطعومات أو لا يدخل وهكذا بقية المائعات فالذين قالوا إن الشراب والمائع يدخل في الطعام استجوا بقوله تعالى إن الله مبكريكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فقالوا من لم يطعمه وقد انصرف ذلك إلى الماء فدل على كون الماء مطهما كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في جنزا أنه قال عليه الصلاة والسلام فيها إنها طعام طعم وشفاء صقم قالوا فهذا يدل على أن الماء والمائعة يكون طعاما ومن هنا قالوا إن الحقيقة الشرعية تشمل هذا أعني المأكول والمشروب ومن فوائد ذلك جريان العبا في الماء فلو قلنا إن الشريعة إذا أطلقت الطعام تقصد به المأكول والمشروب فمعنى ذلك أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عمامر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمسل ومن هنا لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلا إلا, بي... إلا متماسنا ويدا بيد بناء على أنه يدخل في الطعام الشرعي وقوله رحمه الله كتاب الأطعمة في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما أحل الله وما حرم وما كلها للعبد أن يطعمه وهذا الباب باب عظيم لما يشتمل عليه من بيان أحكام ومسائل شرعية تعم بها البلوى ويحتاج المسلم إليها في نفسه وفي آهله وفيما في جميعا ولما في الطعام الطيب والأفل من الطعام الطيب أو من الطيبات من الخير العظيم للإنسان لأن الله يذكيه بذلك حتى استجاب دعوته وتقبل عبادته لذا طاب مطعمه قال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمه تستجب دعوته قال رحمه الله أن أطل فيها العلم جمعها رحمه الله في قوله الأطعمة لأنها أنواع من ش Rules الحقيقة فهناك أطعمة نباتية هناك أطعمة حوّانية هناك أطعمة من الجمادات وكذلك أيضاً جمعها لاحتلال في أنواعها الشرعية هناك طعامم حرم هناك طعامم مباع وهناك طعامم مكروه فنظراً لتعبدها قال رحمه الله كتاب الأطعمة يقول رحمه الله الأصل فيها الحل الضمير عائد للأطعمة أي حكم الشريعة على الطعام أنه حلال للمسلم وهذا الأصل دل عليه دليل كتاب فما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وهذا التسجيل لبني آدم يقتضي الانتفاع فإن كان الشيء الموجود في السماوات والأرض مطعوما يطعم وإذا كان مسروبا يسربه وإذا كان من جنس ما يركب يركبه إذن قوله تعالى سخر لكم يقتضي الإذاحة والحل ومن هنا نص العلماء والأئمة لأن الأصل في الطعام أنه حلال فائدة هذا أن الفقيه وطالب العلم والمسلم يعلم أن أي طعام الأصل فيه أنه حلال حتى يدل الدليل الشرعي على عدم جوابه ومن هنا لو اختلف العلماء رحمه الله في طعامنا هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله فإن الذي يقول بجواز الأكل يستدل بالأصل ويقول الأصل عندي أن الطعام حلال ولذلك يجوز لي أن آكل حتى تعطيني دليلا يدل على أنه لا يجوز لي أن آكل هذا ومن هنا نجد العلماء أن يقولون إن حفظ الأصول هو طريق للوصول ولذلك قالوا من من من فرم الأصول من الوصول والمراج بالأصول أصول الأبواب وليس أصول الفقه وأصول الفقه مهم لكن أصول الأبواب أنك في كل باب تعرف ما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شرعه في كتابه وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء هل هو حلال أو غير حلال فإذا علمت هذه الأصول تسأل عما يستثنى وعندها تكون قد وصلت إلى خير كثير من العلم وقوله الأصل فيها الخل فيها أي في الأطعمة الخل الجوار لدليل الستاب وليجمع العلماء رحمه الله لأن الأصل في الطعام أنه حلال فيباش كل طاهر لا مضرة فيه الفاؤل التفريح أو سببية يتفرع على ما سبق من كون الأصل في الأطعمة أنها حلال أن نقول ونحكم بأنه يباح يباح كل مطعوم كل طاهر لا منفعة فيه كل طاهر لا مضرك فيه فيباح كل طاهر كل منصير العموم كل طاهر لا مضرك فيه هذا من الوصال في شيء من الأطعمة إلا كان طيبا أن يكون طاهرا وأن يكون لا مضرة فيه فكل ما جمع هذين الوصيب فإنه الطيب الذي عناه الله عز وجل بقوله من الطيبات ما رضعناكم وعكب على من حرن فقال قل من حرن زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الضزق فكل طاهر لا مضرة فيه فإن الله قد طيبه وهو حلال هذا الأصل فكل طاهر هذا الوسط طبعا له مفهوم وسيأتي أنه لا يجوز أجل النجس ومن هنا من أسباب التحريم عدم الطهارة كون المأكول أو المطعوم غير طاهر أي إما نجس أو يكون متنجسا لأن المتنجس يأخذ حكم النجس أو يكون مما فيه ضرار من فب وغيرهما فيباح كل طاهر هذا قلنا عموم كل طاهر لا مضرك فيه هذا العموم يحتاج إلى بيانه وذاقا من حد وثمر وغيره يفح كل طاهر لا مضرك فيه الضرر ضد النفع ولا ضرر فيه الضرر نوعان إما ضرر ينتهي بالإنسان إلى المنف والهلاف وإما ضرر دون ذلك فأي طعام اجتمن على فوات الأنفس وهلاك الأرواح فإما لا يجوز أقله وأو يكون فيه ضرر يتسبب في إكلاف الأعضاء أو تعطيل منافئها أو يفتث بالإنسان ضررا في عقله أو ضررا في حاسة من حواسه أو يشوش عليه أو يطلقه أو يزعجه نحن ذلك إنه يحكم بعدم جوازه لماذا لأن المصوصة لكتابه والسنة دلت على تحرين إضرار الإنسان بنشره ولذلك حرم الله على العبد أن يقتل نشره كما قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ لِكُمْ رَحِيمًا وقال تعالى وَلَا تَقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وكل ما فيه ضرب يلقي بالإنسان إلى التهلكة وقد يهلك عزو من أ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا من نفسه لغنيه وقال صلى الله عليه وسلم إن من نفسك عليك حقا ومن هنا حرم أكل الأشياء المضرة سواء كانت من الجامدات او كانت من المائهات أكل وشرب الأشياء المضرة من الجامدات والمائهات قال رحمه الله لا مضرة في لا يجوج أكل الصن لأن فيه ضرر, ضرر ولا يجوز أكل ما فيه ضرر على الإنسان في حواسي كما ذكرنا مثل الشاف التي فيها مرض إذا أكلها انتقل إليها المرض ونحن ذلك كل هذا لا يجوز وهو مفرع على الأصل الذي ذكرناه أن الطعام لا يكون طيبا إلا إذا كان طاهرا لا مضر من حب وثمر وغيرهما من حب ذلك قال تعالى هو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع اختلفا أكلوا والليتون والغمام متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثنه وأتوا حقه يوم حصادي كلوا من ثمره فأحل الله عز وجل أكل ثنار الأشجار والزروع وأباح الانتفاع منها وكذلك أيضا دلت الادله في سنه النبي صلى الله عليه وسلم على اباحه اكل الحيوانات بهيمه الانعام من الابق والبقر والغنم كل هذا داخل تحت العموم كل يباحه كله طاهر لا مبره فيه نعم من حد وسنن وغير من درامنه ولا يحل نجس كنيسه في الدم ولا يحل نجس هذا المفهوم جاء بالمنطوق تقريرا للاصل أنه يباح كل طاهر لا مضرة فيه المفهوم يحرم كل نجس وكل ما فيه ضرر كل نجس والنجس النجس في لغة العرب أصله القدر الشيء النجس والقدر والشيء الذي تعافه النفوس من للمستقدرات الأشياء الخديثة يحرم أصل النجاسات والأصل في ذلك تحريم الله للميته وما ثبت في الحديث الصحيح عنه عنه أنه لم نحظ لحوم الحمر الأهلية ما دامنا به تنادي الصحيح قال إنها رجل والرطف وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل النجاسات كالميتة كالميتة الميتة هي الحيوان الذي هلك نفسه بغير ذكا الميتات لا تصف إلا في الحيوانات لا يمكن نقول برتقال ميتة ولا للتفاف لأنه ما في حياة إذن العلماء رحمه الله إذا قالوا ميتة فمعنى أنه متعلق بالحيوان وتوضح ذلك أن الحيوان إما أن يذكى إذا كان من جسمه يذكى وإما أن يموت حكس نفسه أو بذكاة غير معتبرة شرعا ولذلك نجد بعض الفقهاء في تعريفه الميتة يقول هل تحكس نفسه أو بغير ذكاة لأنه لما قال هلك حتى نفسه مثل الشعاب تموت بعمر الله عز وجل فجأة ماتت هذا هلك حتى نفسه لكن لو أن شخصا أمثت الشعاب فخنقها أو, أو وضعها في ماء حتى هلتت أو رماها من شاهق حتى تربت فهم خنقه أو متربية أو رماها بحجم على رأسها فهلتت فهذه وقيل مقولة فهذه المتربية والموقودة والمخنوقة والخلقة هذه ميتة ولكنها ماتت بغير بكاة شرعية ولكن يجب العلماء يضيف هذا القيد هل تحت نفسه أو بغير بكاة شرعية حتى يشمل النوعين الميتة نجسة ولا يجز أكلها لأن الله تعالى قال فرمت عليكم الميتة وذلك في آية البطرة وآية النائدة وقال تعالى أيضا في آية الأنعام قل لا أجد فيما أنفي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة فهذه النصوص تضم على حرمة أكثر الميتات من الإبل والبقر والغنم وطبعا يقال ميتة طبعا لما له ذكاء وللحيوان الذي في الأصل لا يؤكم إذا مات نصف يعتبر ميتة اجتمع فيه التحريم الأصل والتحريم فعدى الموجود وهذا مبني على مثل الحل حله عند ال... الاضطرار هذا يشترض فيه الذكاء ولكنه يأتي في باب الذكاء الميتنا وجز أكثر وحرم الله علينا الميتة كلا وجزءا ولا يجوز انتفاع بها إلا ما ورد الدليل من الانتفاع لجلدها وهذا الأصل الحل يجمع بالعلماء والدم. والدم لا يجوز شرب الدماء دم المراد تحرمه هنا إلا الدم النصوح وهو الدم الذي يسبق الموت والدم الذي يكون أثناء التذفية فالدم الذي يسبق الموت هو أنه شاتا جدحت فالتطاير دمها على توب الإنسان لأن هذا الدم دم النصوح والدم النصوح هو الذي يكون بغير ذكاء صدق الذكاء أو أثناء الذكاء ولو أراد أن يذبح الشاتا أو ينحر البعيد فقط طاير عليه دمه فإنه نجس وهو الذي يسمى بالدم النفسوح قل لا أجد فيما أجري إليه محرما على طاعم يدعمه الله أن يكون ميتة أو دم النفسوح فالدم النفسوح والذي آه يكون آه قد في البريمة حال حياته مثل نزفت أو قطع عضو من أعضائي فجر من الدم أن الدم الذي يكون في الحيوان المذكى بعد ذكاته فإنه طاهر فلو أن شاء أتى عند ججار والججار يقطع له كتفاً من شاك فتطاير عليه دمها فإنه طاهر لكن الدم الذي يكون في الرقبة والدم الذي يكون في السفر في الذكاء أو أرسل سهنه أو بندقية فضرب البهيمة فتطاير دمها فهذا الدم من السفر الذي يكون أثناء الذكاء نجس وها يجوز أكله شربه ولا الإتدام به وطبعاً لا يجوز بيعه ولذلك حضر من الحسن ويجوز الدم أن ينتفع به في حال الاضطرار كما لو يحتاج إلى أن يتضرع إلى دمه لينقاذ نفسه فهذا استثناء الله عز وجل فقولي إلا ما اضطرتهم إليه وقولي حرمت عليكم الميكة والدم إلى أن قال فمن اضطر غير باعهم ولا عاد فإذا توقفت حياة شخص انا أن يتضرع له بالدم فإنه يجوز للإنسان أن يتبرع له وينوي إنقاذ حياته وهو يؤجر على ذلك ويدخل في عمومة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهذا الدم يعتبر من إنقاذ الأنفس ويكون حال حالة في الطراب ولا ما فيه مضرة كالسم ونحمه ولا يجوز أقل ما فيه مضرة كالسم السم قاتل أيضا الله يقول من قاتل ويكون السم في الحيوانات يكون في النباتات ويكون في الجمادات فسم الحيوانات فيما ذكر العلماء السمت بعض نوع من أنواع السمت المسموم وهناك أيضا سم يكون في الحيوانات في الوزر السام الأدرس فإنه من الحيوانات المسمومة يذكر الزنبور والنحل يقتل الإنسان غالبا إلى أكله هذا متحضم سواء كان من الحيوانات أو كان من النباثات الخردل أو كان من الجمادات كالزرنيخ فهذا لا يجوز أكله ثم منظر في السم سبب تحريمه وجود الضرار فإن كان السم لا ضرر فيه أو لا يشتمل على مرض بمعنى تعاطيها الإنسان بطريقة لا تضربه ولا تأتي ببلاء عليه في عضم من أعضائه أو في جسده فيجوز أكله ويجوز تعاطيه للحاجة. مثل الدواء بعد الأجوة تضع فيها جرآت من السم وذكر العلماء رحمه الله تعاطل جاء السم للوقاية فما كان يسعلي بعض الأطباء للعظماء والسلاطين إذا خشوا أن يسموا يعطوهم جرآت من السم حتى يخلق الجسم قابلا للسم كانوا يرخصون في هذا لأنه سبب التحليم هو الهلاك وخوف الهلاك والإلا إذا زالت يزول حكمها يزول حكم المتركب عليها وعلى هذا لو زال على ظني أنه لا يستغف يدوس تعاطيه نعم وحلوانات البدل مباحة إلى السمر الإنسية أما بالنسبة لدليل تحريم السم فطبعا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة السم ينتعي بالإنسان إلى الموت وقوله تعالى ولا تكتلوا أنفسكم من إن الله كان بكم رحيما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتخصاه خالدا مخلدا فيها ولا ذو الله هذا يدل على تحرين أكل السموم إذا ثبت أنه حرام يحرم بيعها إلا إذا كان على الوجه الذي استفنيناه ولكن لو علم أن شخص سيأخذ السم ويأخذ به نصا محرمة فلا يجوز وهكذا مما يتحرع على هذه المسألة بيع الأدوية لمن لا يحكم صرفها فأن يبيعها الصيدري أو يعطيها للنريض أو يصرفها قديد لوفم تخصصه فالأدوية تستمر على سموم ولذلك فيها ضرر وزع إما أن تكون فيها سموم أو فيها ضرر وخلاهما نوجد لأن أصل تحليل أكل السموم الضرر القائد الآن موجود الضرر والمثال السم فإذا كانت الأدوية تصرف من شخص ليس عنده أهلية فالغالب الضرر وحينئذ لا يجوز أن يأكلها ولا يجوز أن يتعاطى عنها وحيوانات البر مباحة نقول رحمه الله حيوانات البر مباحة هذا أصل عام الحيوان من قسم إلى قسمين إما أن يكون بريا وإما أن يكون بحريا فحيوان البر يشمل ما كان بين السماء والأرض في الطيور وما كان في الارض مثل البهائم مثل ذلك من الوحوش في البراري وغيرها انما حل الله عز هذا حيوان البر حيوان البحر كالاسماك كالسمك والحوت ونحني ذلك حيوان البر يعيش في البر والبحر لا يعيش الا في البحر اذا خرج يهلك البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر او غالب يعيش في البحر بحيث لو او لكل خروجه ونفسه وتكاثره في غير البحر حيوان البر ينقسم إلى قسمين إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا الحيوانات البرية إما أن تكون مستأنسة وهي التي تكون بين الناس وتأنس الناس وتألفهم ويألفوا عن الناس ولا تنشر منهم مثل الإبل والبقر والغنم ومن الطيور مثل الدجاج والوز والبط هذه يسمونها مستأنسة وداجمة النوع الثاني الحيوانات البر المتوحشة وهي بضباعها تنسب من الإنسان تبقر الوحش وحنار الوحش والسيتل والوعل ونحن ذلك من حيوانات البر والطيور مثل الحنان مثل العصافيد والحباري والقناري وغير ذلك حيوانات البر الأصب حلها أنها جائدة حل لكم سيد البحر وطعامه ومتاعا لكم والسيارة وفر ما, ما, ما عليكم سيد البر ما دمتم فرما فر ما عليكم سيد البر ما دمتم فرما معنى أنه حلال لكم إذا لم تكونوا محرمين وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للصيد البره وصيد البحر وأما بالنسبة لمستألس البره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الجبل والبطر والغلم وهذا يدل على حل حيوانات البر إلا الشمر الإنسية إلا الشمر الحمر نوع نوعام الشمر الإنسية أو أهلية وهي التي تعيش بين الناس الأسود منها أو الرمادي أو الأبيض أو الآغبر وحمر وحف وهي التي تعيش من دراري وهو الأبيض والأسود المخطف معروف إلى الآن في جميع الموجود ولكن قل وجوده في جهيره العرب لأنه كان يأتي من أفريقيا وبعد حظر القناة قد حدثنا اتبار السنة قل وجوده بسبب أدم وجود الهجرة بالنسبة للحمر الأهلية نهى النبي صلى عنها عام خيبر نهى عنها عليه وسلم عام السبيب ونهى عنها في خطبة حجة الوداء والإجماع قاعم بعد أن وقع بعض الخلاف عن الصحابة على تحليمها وقد أمر رسول الله عليه وسلم بإقفاء القدور في حديث أمس وحديث جابر نادم نبيه والله ورسوله إنهيانكم إن عن ثمر الأهلية وهذا يدل على تحليم أكلها واختلف العلماء في العلة فقيل العلة أنها تجول وتأكل المثن والقدر في القرى والهجر وهذه العلة يرفضيها الإمام البخاري ويقضيها حديث غالب بن أدجر إنها جوال القرية أي تجول في القرى والعلة الثانية قيل إنها لا تخمس وهي علمة ضعيفة لا تخمس في ان وقد تقدمنا عنها الخمس وقيل إنها يستاج إليها إلى الظهر على الظهر أن يحمل عليها فما يسهد لبارك حديث بن عمر رضا الله عنهما وقيل وهي العلة القوية في حديث أنس الصفير ورجحها غير واحد معلماء أن العلة هي النجاسة وذلك بقوله إن الله ورسوله إنها ريس أمر أن تكفأ القدور وقال إنها ريس والرس هو النجاس وهذا يدل على أن المحرمات الآخر في من هذا أنها بوصف حرمة تقن الحكم بالنجاسة وهذا الصحيح ولذلك الشكم بنجاسة الميتة الذي أجنع عليه العلماء وشكت فيه بعض المتأخرين وقال لا يعرف دلي عن نجاسة الميت بقضي حديث الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحمر تؤكل ثم في اليوم الثاني قال إنها رس فدل على أنها سلدت ما فيها من الطيب وعصحت نجسة ولا يجز أكلا من هذا الوجه وما له نالوا انتبثوا به وما له ناب يفترس به ما له ناب الناب هو السن الذي يلي الرباعيات ويفترس به وصام أن كله ناب وأن يفترس يكون من العاديات وهذا لا يتأكل في الصداع. ما له ناب يفترس به الأصل في تحريمه قوله حبيث الصحيح نهار رسول الله, صلى الله عليه وسلم. كل بناب من السباع حرام حرام والحديث الصحيح, الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي نابلنا في السباعة كما في حديث ابن عبار صلى الله عليه وغيره هذا أصل عند جمهور العلماء في تحرين أكل السباعة العادية كالأسد والنمر فله ناب ويعجو به عن الناس ولذلك لا يحل أكل لحنه ذكر لمن يقيم رحمه الله عن العلة في هذا التحرين أن السباعة العادية فيها قوة وفيها كلب وفيها نفس خديثة في الاعتداء وإلحاق الضرض بالغير ولحن اللحن مؤثر في الطبائع ولد بسلدوم كلام في التاريخ على مسألة النباتية والحيوانية يعني أكل النباتات وأكل الحيوانات وتأثير ذلك على ابتباع في الصباح العادية إذا أكل لحن تأثر بابتباعياً خديثة من العدو والخلب ولذلك نهي عنه من قال صلى الله عليه وسلم السكينة عند رعاة الغنم من مضر فجعل أكل لحم الغنم طبيعة الغنم السكينة وبذلك دين أن السكينة في رأيها وأكل لحمها ثم قال والكفاء عند رعاة الإبل من مضر من ربيعة فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل يؤثر في القباع ويؤثر في نفسية الإنسان ومن هنا قال الجنال القيم إن السداع العادية فيها نفس وفيها كلب وعبران فأكل لحنها يؤثر في قبع الإنسان ومن هنا حرمت نعم غيرا طبعا اختلف <تصفيق> العلماء في مسألة كل ذي ناب من السداع الجمهور على التحريم المالكية عندهم رواية بالجواز واحتجوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم يضعمه إلا أن يكون ميته قالوا إن آية الأمآم لم تذكر السباة ونقول لهم هذا عام وهذا خاص والقاعدة لا تعارض بين أمن وخاص يعني أصلا ما قلنا هذا اللي هو أقول لا فيما أوحي إليه محضم على طاعة دل على تحريم بالكتاب والحديث كل الإناب من السباة دل على خصوص التحريم في السباة العادية فلا تعارض بين هذا وهذا جاءت السنة بالجيادة والسنة تزيد على القرآن وهذا هو الذي عليه العمل عند جناهي الثلاث والحلف والأئمة رحمة الله غير الضبع. غير الضبع الضبع اختلف فيه على قولين قيل إنه لا يجوز أكله فما يقول مالك إيرا والحنفية وقيل بجواز أفلي فما مومد بالشافعية والحنابلة والذين قالوا بالجواز أفعد بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الضبع ولذلك سأل عبد الرحمن بن عبد الله بن حدي عمارة التابعي جادر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الدبع صيد قال نعم قال آكله قال نعم قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا الحديث صحيح الإمام البخاري وابن خزينة وابن خدان والإمام الترملي والعمل عند العلماء ذكرنا على مثله أنه يدل على جواز أكل لحم الضبع وعلى هذا سقول من قال بتحليمه مرجوع كالأسد والنمر والذئل والذئل كالأسد والنمر والذئل والفين هذا تمثيل للشباع العادي الأسد يقتل ويعدو بنادي وله كلام وفيه وجهان طبعا الأسد والنمر أنها أول شيء تعدو من الشباع العادي وهذا النصر واضح وفيه من اغتباءها بالجيش. ومن هنا تكون خبيثة فجمعة فينا الأصلي وذلك التحريم فيها أقوى كالأصد والنمر والذئب والذئب قالوا أيضا طبعا له ناب ويعدو بنابه ويقتل ناب والفين الفين فيه قولان للعلماء الجمهور على تحريم أكل لحمن فيه وذلك لأمرين اولا وجود الناب فيه حتاق للإمام رحمد لم أرى أعظم منه نابا قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب وهو له وهو يعدو يعني يقتل إذا يعني أذاه الإنسان يفتك به وإن كان فتكه ليفتك من لكنه يعدو عليه ويقتل وفيه الكلب كذلك أيضاً وجه الثاني صدف الفيل ومن هنا قال من الجمع بين وصهم وهنا أكثر يقول بجواب أكل نحن الفيل نعم والفهم والكلب والتنزيل اما الكلب اختلف بنجاسة وطعارة قيل انه نجس وهذا هو الصحيح وقد قدمنا في الطعارة وضينا الدليل على نجاسة ودلاء على ذلك لا يجب اكل لحمه اكل لحم الكلب ومنا يدل على ذلك ان النبس سلم ايضا جعله من الفواسط وان كان قد خصف الكلب العقور وقد امر بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم وكانت تؤكل إلا أمرهم أن يأكلوا ولكن فيما عليه السلام أمر بقتلها وهذا يدل على أنه لا يجب أكل لحم الكلب والأمر الثاني أن الكلب يرتدي بالجير في استخداث يعني لحمه في الخبس وجمع هذين والصيل لتحريعه والخنذير طبعاً دل بديل الكتاب واليجمع على تحريم أكل لحم الخنذير كما قال الفعالى فرمت عليكم ليت تودبوا نحم الصوجين وهذا يدل على انه له جزئه الخنزير لا اكل لحمه ولا الدهن بشحمه ولا ذلك من بقيه اجزائه نعم وابن اعواء وابن قد المستنور والنمذ والقرد والجبن وابن اعواء طبعا هو فوق الثعلب ودون البئس ويقفض صياحه لدمي جلده وفوق اشي من فوق بيان ما ذكر الضربات مشاكل وفي خلاف الجمهور على تحريم القلحن واما بالنسبه لبناوه نعم و بني اسن مع مثل انه ما له ابو ولا كلب نعم و السنور السنور هو سواء كان برديا او كان فهليا وله كلبه عدو خاص المتوحش منه البلدي قالوا السنور ما له كلب ولا خلب الانسان يقتله وهو القطة البري المعروف وقال من النمور هذه كلها لا يجي أكلها خاصة أنها تغتدي بالأهل يغتدي بالحشرات ويستخدف لحمه والدر يغتدي بالجهة والنبذ والذب والذب وما له ذب استخدفه طبعا في السلب وفي الاستخدف وما له مثلب من الطير يصيد به بعد أن دير رحمه الله تحليم السباعة العادية بالنسبة لما يتبع نوجه الأرض شرع في بيان النوع الثاني من البر لأن البره إما طائر وإما غير طائر فذيهم غير الطائراء اللي هو ذناب من السباعة وشرع في بيان الطير المحرم من الطير وهو كل ذي مخلب من الطير والمخلب هو الضفر والمراد به ما يعدو من الجوارح الصقر والباز والشواهين والباشق ونحنها من العاديات في الطيور هذه محرمة أولى لوجود العدو منها كالعدو في ذوات السداء أنها ذوات مخلب كذلك أيضا خبث تناولها من الجيف وأكلها من الجيف يقوي تحرينها نعم كالإقاب والماذي والصقر والشاهين والباشق والحجأة والبونة كلها هذه طبعا من الطيور العادية والحدى ورد فيها النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدا في الحل والحرب وهذا يدل على ما ليست في صيد لأن المحرم لا يقتل الصيد ولو كانت مما يحل أكله لكان فيه الضمان في قتله ولكن مجلس سلم هي أنها شاشق وأنها تقتل فهذا يدل على أنها ليست مما يحلوا أكله وما يأكل الزيف ما يأكل الزيف هذا المستخدف من هذا الطيور في النصر النصر هذا معروف على الزيف وكثيرا ما يوجد في فضلات الدهائن في البر والرخم وهو من, من أسوأ وأقبر أنواع الطيور لحما حتى كان بعض الأطباء بأعياه وجود الدود في هذا الجسم يضع لحم الرحم على الجلد من خارج في الدود داخل البدن ويخرج إلى الرحم وهذا من غريب ما فعله زعظ العبدالداء حينما أعيى تدخيله من خدخ هذا النوع المطيوق وهو الرحم ولذلك يعني يضرب به المثل للشيء الذي يكون عديما فائدة لأنه لا أحد يمتفي به والأضعب والأقعب والقراب الأبقع نعم أما الغراب فقط ورد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله كذلك في حديث الفواشق والأبقع والذي يجوز بقع البيضاء في بواب نعم والغداف الغداف نعم الغداف وهو, وهو أسود صغير والأفضل والغراب الأسود والأفضل كبير كل هذه يحرم أفضلها أنواع الغراب لأنه مستخدث وأمر من ذو سلم بقتله وجعله من الفواسق ولو كان صيدا لو كان حلالا لما أمر بقتل أسهان ما جعله من جلس مال عيوما في حديث الفواسق نعم وما مستخدث فالأمفذ والهيئة والفأرة والشيئة والحجرات كلها والمطوار وما تغلد من معقول وليل كالبطر تقرمنا يا أبو وما يستخبث من يستخبث الأصل في تحرينه قوله تعالى يشل لهم الطيبات ويفرم عليهم الصبائل الأصل عند جمهور العلماء أن العبرة في الاستخباث بالعرب لأن بيئتهم هي أوسط البيئات وطبائعهم هي أعدل الطبائع بما جبلنا الله عز وجل عليه من الصفاة كما فدت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله أن الله اختار وهذا الاختيار من الله عز وجل صفائه لهم فيما جبلوا عليه من النعم التي وضع الله عز جل في طبائعهم ما استخبثته العرب فهو خبيب وما استخبثته فهو طيب ثم ينظر العرب فيهم بادية وحاضرة وفيهم الغني وفيهم الفطير وفيهم أزمنة الرخاء وأزمنة الشدة فهل نحكم في الاستخدار والطيب بضابط معين أو يترك الأمر هاتذة الذي عليه المحققون أن الاستخداث والطيب أمر نسي وأن العدرة في بأعدل الناس ومن هنا يستخف الغني من يستطيبه الفقير فلو أنه جعل الاستخداث للأغنياء لا يحظوا بالتحرين كما ذكر شيء حرم لا وحرم لأنهم لا يعكلون إلا شيء معين خاص ونظر إلى الأعدل في هذا قيل أنه ينظر إلى الفقراء وأما بالنسبة للمدن والقرى والبادية ينظر إلى الوسط بينهما لأن البادية بشكل شدة الظروف فيهم من الجلس والقوة ما ليس بالحاضرة ولذلك يكون على بعض الأشياء ويرون أنها مستطابة وقد يكون في الحاضرة أنهم لا يستطيبونها فلو قيل أن العبرة بقبائع البادية لحصل توسع ومن هنا قالوا أنه بالوسط نابينهما في منظر إلى القضاء المعتدل في القرى والهجر نحيها كذلك أيضا بالنسبة للغنى والفقد وإجنة الخصف والجب العبرة بالوسط بين الإثنين وهو الذي يعتبر فيه الاستخدام وعدم لكن هذا ليس في إشكال يعني قليل جدا لأنه ما حدث الخلاف بين العلماء إلا في نسائل معدودة لأن كثير منها وردت فيها النصوص وحل إشكالها وذلك لم يترك الشرع إلى قضاء الناس وإنما هو وارد في بعض المسائل المحددة اختلف فيها مثلا القنفل هل هو المستخدث او ليس المستخدث وبعض الدوار حصل خلال العلم لكن الامر في الوسط هو الذي عليه العمل عند المحقيقين رحمه الله فالقنفل والليس القنفل استخداثه طبعا معروف وبالشوك حيوانا معروفة بشوكه يعد على الاخاعي واستخداثه من جهة مطعمة وتستخلص النفوس أكله وأثر عن بعض الصحابة رضا الله عليهم أنهم حرموا أكله ونصوا على ذلك كما أثر عن ابن عمر رضا الله عنه ما وغيره نعم. والنيس. والنيس قيل أنه أكبر القنافذ الشيخ القنافذ يعني شبير منهم طبعا يأخذ حكم يعني التابع لما قبله نعم. وقيل غير ذلك قال له الدلبل بعضهم يحمي الدلبل لكن على كل هو آخر حكم القنافذ ان الخبث في ان جاءت نادع الحيات والافاهي طبعا هي تتطور فتوذي الحيه حتى يقتلها بشوكها وقلنا ان يس يلقي شوكه والقمح لا يلقي شوكه يعني يرمي او لكن هذا اختلف يعني تنزلنا رحمهم الله سواء هذا او هذا كلاهما شر نعم والفاره والفاره والنفس فيها غادر ما خبث وما معلوم بالله ذكر الأطباء أنها من أسباب إتيان الطاعون والحية والحية لا حيات ما فيها النظرة وقد عدتهم السمن من الفواسط والحشرات كلها ولا يجز أكل الحشرات لأنها مستخفدة ولذلك لا تلك الحشرات إلا الدود الذي يكون في الطعام لما لا نسأله شائلة كدود التمر ودود الحب هذا طاهر ويجز أكله والحصل في ذلك حديث المجلس صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودهان أما الميتتان في الجراد والشوت فجعل الجراد من الميتات وكانت غير ذكاء كان صحابة رضو الله عليهم يقتلونه بالرناح والجراد مما لا نفس له سائلة ولذلك دود التمر وصوص التمر والصوص الذي يكون في الشبوب ونحوها يجوز أكله مع أنه من الحشرات ولا يعتبر محرما والوضواء يعني كذلك استخدافه وقد عند أعضو السلب رحمه الله خبف رحمه وما تولد من مأكول وغيره كالبغل وما تولد من مأكول وغيره كالبغل يتولد من الشمار ومن الخيل النذر إلى الحلال غلّب الحلال يقال بجهاز أكله غلّب الحرام كلا بتحرين أكله والذي حدير المحققون أنه الذي يستمع الخل في, في الجواب فان يكون متولدا من الحلال والحرام سواء كان الانثى هو الحلال أو الاكل في في الجميع التحريم والسبب في ذلك أنه ليس فيه ذره من لحمه الا وفي اختلاط حلال بحرام ليست يعني مشكله يعني على هذا على قولنا بانه لا يجوز اكل مثلا السم والشيار مثل مثلا من الذئب والذبع والسيعار من الكلب والضبع وقيل أيضا النعجة قد ينجو عليها الكلب أخبرناكم الله كل حلال من الحرام وتأتي بنصف الشبع من الكلب ونصف الشبع للبهيم والغنم كل هذا محرم لأنه ليس فيه شيء إلا وقد اشترك فيه الحلال والحرام لا يشكل على هذا مسألة من كان يتعامل بالغبة إذا أردت أن تأخذ منه بين أو اشتباقت ثم طال المال الحلال بماله الحرام هذا ليس هذا فاذا قالوا من اختلط المال الحلال بالمال الحرام لا ينتقي الى جزء لان هذا المال من الحرام وعلم هذا المال الذي يؤكل منه من حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاة يهوديه كما في حدود المسند على انا خبز يهاله ثم خاطا الله عليه وسلم لان ايما المال لم يجزم لحرمه وبقي على الاصل من حله وَلَا رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَصْلٌ وَمَا ذلك ذَلِكَ فَحَلَلٌ وَمَا عَدَى ذَلِكَ مَا سُوَى مَا ذُكَرْ فَحَلَلٌ وهذا من بديع لك المصنف رحمه الله أنه ذكر محرمات ما أتقضها بالحلال من هنا يدرك المسلم أن ما أحل الله من الطيبات أكثر من ما حرم ولذلك قال تعالى قل لا أجد فيما أوشي إلي محرم على طائم يطعم إلا أن يكون ميته فجعل الحل عاما وجعل التحريم خاصا وهذا يدل على سماحة الشريعة ويصف الشريعة ولا يحلم إلا لسبب إنا وجود الخبث إنا وجود الضرر وقد يكون لسبب إلهي مثل أن يكون مذبوحا لغير الله عز وجل وما على النصب أو إلا غير الله بهنان كالخيل. كالخيل اختلف الخيل على قولين قيل بتحرينها وقيل بحل أكلها والصحيح جواز أكلها وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما في حديث جابر في الصحيح إنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأذن لنا في الخيل وقالت المؤمنين محرنا على عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلنا فهذا يدن على خلقة الفرس حرم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينها قال إن الله جعل الخيل مع الحمير فهذه يسمى دلالة الاقتران وهي ضعيفة لأن من العقسة تضي الحكم قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه إما حصاده كلوا وآتوا فالأكل من الثمر ليس بواجب وآتوا حقه إذا هزتا واجبا فالأطف من كل وجه تشترك الككم هذه سمى دلالة الرامة وهي ضعيفة والصحيح ما ذهب من قال بجوابه أكل لحم أخرين وإنه لا بأس بذلك ولا حرفه وبهينة الأنعام والدجاج والوحي من الثمر والبطل والضباء والنعامة ويأرنى بمسائر الوحوش يعني هذا ليس فقط تلتيبه ما سوى ذلك الأمر واضح ولو جاء عدد ينتهي الكتاب وما انتهى أن ما أحلى الله لا ينحص من ساعة رحلة الله جبادي ذكر ذهيبة الأنعام الإبل والبقر والغنم اللي أرسى سلم أكل الإبل وأكل الغنم كما في حديث الشاف وحديث الفكث وكذلك أيضا البقر نخر ضحة عن نسائه بالبقر الدجاج وamorn راح تلس الحدة الاولة فكأنما نحر بدنا ومن سارة كرب بدنا ومن راح تلس الحدة الثانية لست تعمى ان القرب دقرة ثم م الضجاجة فذلك الان الدجاجة تؤكني، أن الدجاجة في Yi رأك confiance مع Station ويقعن حيوان البحر كله ويقع الحيوان البحر كله شرع رحمه الله في ديان بحكم حيوان البحر أصل فيه على قوليهم يقول الأولَ أن حيوان البحر من حيث العصر شله لا يختص بنوع مهين وأن الأصل شله اللي قولي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه أشل ميتته كما في حديث أبي هريرة طبيعا مع أن قال أشل ميتته هذا عام فنأكل السمك ونأكل الشوت ونأكل سلطان البحر ونأكل الجنبري ونحو ذلك كله يؤكل ودون بالحنفي رحمه الله إلى تخصيص الشكم بالسمك والشوت يعني معده لا يؤكل واختلفوا في نوعين أحدهم الجزير وهو السمك الذي في المدور والماره ما وهذا ايضا في اختلاف لبعض ان بدع مع انها من السنه والصحيح جوازه عند جمهور العلماء بظهر السنه التي ذكرناها نعم الا الضبده ولا يحل شيء من اكل البحر إلا إذا ثبت ضرره ان فيه ضرر حتى السمن لو تفسخ وقال الاطباء كان من الذي فيه ضرر نقول لا يجوز اكله لا نحله الا وجد حل بيخفف التخين ولا الاصل جوازه إلا الضفدع إلا الضفدع لنهل من الخصوصين العنقاتي نعم والتلساح من العوادي عادي يعدو ولا يحن الأقل نعم والحية والحية معنا طبعنا من الفواسط ومن الضرع مراد هنا حية الماء نعم ومن الضرع إلى مشر من غير السم حل له منهما يسد رمقه ومن الضرع إلى محرم بعدان بي أحكام الاختيار شرع رحمه الله في بيان أحكام المضطف فالضرورة لإنجاء وننطر عند الشيء احتاجه ولجأ إليه دعب الله سبحانه وتعالى ولا تكون الضرورة إلا عند الصوف على النفس من التهلكة أو على عدو من أعضائه كاليد والرجن أن يقطع او تذهب منافعه هذا مقام ضرورة وتظرر الإنسان في مقام ضرورة نعم من اضطر كأصابته مخمصة فمن اضطر في مخمصة غير من تجانش بإذن وقيل أن لا يكون سفره لحرام وقيل غير المتجالة لإذن يقصد الله عز وزل وأن لا يعتدي ويسئ في أكله فإذا أصابته النجاعة ولن يجد شيئا إلا الميتة ينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لو لم يأكل لأهلا في نئيل وذكر الإيمان الحفظ بن حجر أمرا عزيزا عن أن الجسم إذا روصل إلى هذه الدرجة وهي درجة المخلص الشديدة وأصلح في بجاعة شديدة وبلغ حالة الاضطرار تكون فيه مثل المادة السمية في داخل الجسم لما يزرجهم من شدة حرارة الجسم وهي في سمياته وهذه المادة تقوى على دفع سم الميتات وضررها ومن هنا يقول هذا من الببيع الحسن وكل شرع الله عز وجل ومنون لو اعترض ما اعترض لمن ميتاب في أخذ وكذا لا يبعد الله سبحانه حل هذا ويجعل في الإنسان ما يؤهده لذلك ولذلك لما حرم الخرم سلبها المنافذ فالله إذا أحل وحرم حلل وحرم لحكمه والله يعلم أنكم لا تعلمون فمن اضطر إذن ونقام الاضطرار أجلع العلماء رحمه الله على حل الميتاب والمحرمات للمضطل لأن الله نص على ذلك فقال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم وقال تعالى فمن اضطر في مخنصة غير متجال في فإن الله غفور رحيم قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم في آية الأنعام والثانية آية الماعدة والأولى آية البقرة كل هذه تدل وقال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرته إليه فالمضطر يفقط عنها التكريف وحينئذن منتج نفسه وهذا من ذات قصع خفى دفع الضرر الأعظم بتناول الضرر أو تعاطي الضرر الأخف وبناء على ذلك أجمع العلماء والقاعدة المشهورة الضرر يزال ومن فروعها الضررات تبيح المحضورات ومن الضرر إلى نسع مال غير مع بقاء عينه لدفع ضرر أو اتفقاء ماء ونفيه وجب بذله له مجانا أفضل لك ابن ومن الطر الى محرمeth غير الغن ومن الطر الى محرم كالميكة يجد لها ان يأكل منها وهل يأكل الى حبد السدا او يأكل بقدر ما يفعل مصوصا افرطهما ان يأكل بقدر ما يفعل مخوصة و اذا على ظنه انه يجد ما ينطو به م Roma لا يجد لها نحمل منها و اذا على ظنه انه لا يجد من لا يجد هذا بالنسبة للأكل من يضطر منه فالقاعدة ضرورات تضيح المثورات فرية عنها القاعدة ما أضيح للضرورة يقدر بقدرها ومن هنا يأكل بقدر ما يدفع بيجي الضرع عن نفسه وزائد على ذلك يبقى على الأصل غير السم غير السم السم لا ضرورة فيه لأن السم إذا أكله وهلت وفي ما ينقل بل يعجل بالوفاة ولا يجوز تعاطي السم في الضرورات يعني ليس بموجب لارتداء الجسم ورفض بموجب الاندفاع الضراعا الا في مثل ثنيلا ان يكون السم لجرعات للتداوي او كان هذا طبعا استثناء بعض لما هنا يدخل في, في مثالنا هنا انما المساله الرجل داع و يريد انها كله لم يوجد الا سمنا او مثل عثمان ولم يوجد الا مثلاً سائل من السم وإذا سرده يموت بأن هذا ليس مما إذن له بشربه نعم. حل له منهما يشد رمقه حل له من الميتة أو من الطعام ما يشد رمقه لأنه ما أضيح للضرورة يقدر بقدرها ومن الضر رأيانك مال الغير لا تنبين الضرر الاضطرار إلى الأكل شرع في الاضطرار إلى المناشئ الضرر إلى أن نمسع مع دقاء العين هذا الذي عبر عنه إلى ماله الغير مع دقاء عينه أن يضطر إلى ركوب سيارته مثلا عنده مشوار تدوري امرأته مثلا في حالة يخشى عليها الموت عنده مريض بديد أن يسعفه ولن يجد إلا هذه السيارة وعليها مستحف إذن اضطر إلى نسع في مال عين به السيارة مع دقاء النسع به الركوب مع ذقاء العين التي هي السيارة وسيردها إلى صاحبهم فليس فيه اتهلاك للمادة هذا طبعا يدخل في الأواري والأصل العاري أن المسلم أن ينحقها المسلم وأن يعطيها دلنا على نشرعية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فرص أبي طلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة ذات الليلة صيحة فخرجوا وكان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وهذا الحديث مما يعني من السير يمثل به الغلماء على شجاعة هذا الشيء السلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع عند الصوت وهو يقول لا تراعوا ويعني كان عليه السلام قد ركض على فرص عبد طلحا وغير السرج وأخذ من هذا الحديث كل ما لا يقل عن ثلاثين سائدة الحديثة من الغير عند الحاجة مع بقاء العين وقيد في قوله تعالى فويل للمصمين الذين هم عن صلاة لنساهون الذين هم يراؤون وهم لعن الماعون قيل الماعون هو الإناء وهذا قول لبعض العلماء ولكن قول طائفة من أئمة اللغة وهو معروف بسام العرب واختره بعض أئمة التسير ومحفول عن بعض الصحابة أن الماعون كل ما يحتاج به الإنسان لأنه من المعونة ومن هنا يكون هو هوعيد شديد أن الإنسان إذا رأى أخاه مفتاجا إلى شيء زائد عنه أن لا يمنعه ذلك الفضل وهذا هو المعنى الصحيح وقد أشره إلينا كلمان قطب وغيره المفسرين وعلى هذا ما يمنعه مالك الحاجة اختلف الألماء لو رأى شخصا بين الحياة والموت وعلم أنه لو لنرشد معه أنه سيموت وامتنع من إركازه لحاجة نرى أنه قاتل أنه يقتل به هذا طبعا من فائله لكنه سيكون عليه اسم عظيم هذه السببية لكنها السببية لا ترضي للزهوك ولم يقصد بها الزهوك ولم بها الإكلاس لأنه قد ينتنع الإنسان لهارب لساكل من ينتنع على أنه يريد أن نقصر أخاه من هذا أن عظيم لو على شخص الطريق في سدة الظهية وظاقف إلا إذا حصل عند الإنسان معه عائلة أو يخشى على عرض أو يخشى شيء هذا شيء آخر او وجهة تشوفها ويريضه وإلا والله الأمر عظيم أمر عظيم في منع المسلم يأخذ المسلم ما يحتاجه نعم في دسع برد أو استفقاء ونحمه في دسع من أجل دسع البرد يأتان يريد ملكة لحافظ بطانية أو استفقاء يريد الدلو للبيع فحين يريد انضغي الإنسان هنا يساعد أهنا وجر بذله له من معناه أنه يأثن إذا لم يعطيه وفي حال الاضطرار يصير واجب عليه وفي حال الاختيار يكون غير واجب أن يجد مندوحة أو عنده القدرة عن يستأجر أو عنده القدرة عن يشتري هذا غير لكن شخص مضطر يريد أن يشرب ماء لا يوجد إلا ما من أجل أن يغرخ به ويعطيه ورجل تحت صورة البرد يتراه من شدة في البرد والضرص يأتيه لبدن وعندك مثلا لحاف أو عندك فطانية أو عندك كوب أو نحو ذلك فالشدة التطيعية أو في شدة الحر ينشي على الوهيد وقد يتأذى وقد يتضرر وعندك حداء أترمكم الله جائد عن حاجته ويتفضله قل رجب أن يأتم بذلك نعم ومن نرأ لثمر مستان في شجرة أو متساقق عنه ولا أفضل او مدسافة الحم هو لا حارط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجالا من غير حم من مرضي ثمر داخل بستان يهادي على صاحبه فإذا لم يأتي صاحبه حل له أن يأكل غير متمون ولا يرني الشجر فيشقطنا عليه وله أن لا أكل ما أسقط النخل ما أسقطه النخيل أسقطت الرياح من النخيل ولو أن ينتقدون من فواكه غير متأثئ ولا متنون وفيها حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينادي على الصحي والبستان ثلاثا ثم يأكل بالمعروف وكجب مقيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليا نعم لأن النبي صلى الله عليه قال من كان يؤمن بالله هو اليوم الآخر فليكلم ضيفا فالمسلم إذا اجتاز بالقرى يجب على القرية أن يكرموه فإذا تبرع شخص أن يؤويه أن شخص أن يطعمه فقط الإثم عن الجنيه وإلا أسهمه أن يمر الضيفة ويمر المسلم في إخلام المسلمين ولا يجد من يضيفه هذا من أسأل ما يكون عنه.